اي خرقه وعطش في الحر قوله شعار تحت ثوب غله بكسر الغين وغلاله أيضا فائدة في أنواع من الثياب يكثر ذكرها في اشعار العرب الغلة والغلاله بكسر الغين فيهما ثوب رقيق يلبس تحت ثوب صفيق المبذله ثوب يتبذله الرجل في منزله الميدع ثوب يجعله وقايه لغيره قال الشاعر في غلام الله أقدمه قدام وجهي وأتقي به الشر إن العبد للحر ميدعه السدوس والساج الطيلسان المنامة والقرطف والقطيفة ما يتدثر به من ثياب النوم الشعار ما يلي الجسد الدثار ما يلي الشعار الريفة ملاءة ليست بالفقين بل نسيج واحد انتهى ماء كثير والكريم غمر عداوة والحقد كل غمر والزعفران قيل فيه غمر وثلثا جاهل أمر الدهر إن سبق الخيل جواد غمر أو حقد الشخص يقال غمر وقولهم إن فلانا غمر أي لم يجرب الأمور فدري قوله إن سبق الخيل جواد غمر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 فإذا كان متتابع الجري فهو مسح شبها بسح المطر وهو تتابع شآبيبه فإذا كان خفيف الجري سريعه فهو فيض وسكب شبها بفيض الماء وانسكابه وبه سمي أحد افراس النبي صلى الله عليه وسلم في وصف فرس ركبة انتهى أما السحاب فاسمه غمام والغم حر جمعه غمام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 ولكن تسمع رعده من بعيد فهو العقر فإذا أطل وأظل السماء فهو العارض فإذا كان ذا رعد وبرق فهو العراض فإذا كانت السحابة قطعا متدانيا بعضها من بعض فهي النمرة فإذا كانت متفرقة فهي القزع فإذا كانت قطعا متراكمه فهي الكرفي فإذا كانت قطعا كأنها قطع الجبال فهي قلع وكنهورة فإذا كانت قطعا مستدقة رقاقا فهي التخارير واحدتها تخرور فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مكللة فإذا كانت سوداء فهي طخياء فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة فهي مخيله. فإذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضا فهو المكفهر فإذا ارتفعت وحمل الماء وكتف واطبق فهو العماء والعماية والطخاف والطهاء فإذا اعترض اعتراض الخير قبل أن يطبق السماء فهو الحي فإذا عنا فهو العنان فإذا أظل الأرض فهو الدجن فإذا تعلق سحاب دون السحاب فهو الرباب وانظر تمام المقام في فقه اللغة قوله اسم سيلان الشعر أي على الوجه أو القفى والموصوف بذلك أغم قال الشاعر ولا تنكحي انفرق فرق الدهر بيننا أغم القفى والوجه ليس بأنزع والأغم من الخيل ما كثر شعر ناصيته حتى يغطي عينيه انتهى كذا السحابة اسمها غمامة ولخريطة الفم الغمامة تمنع أكل البهم والغمامة اسم لقلفة بطرف الزكري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 الفتر ما بين طرف الشاهد وطرف الكبرى وهي الابهام والشبر ما بين طرف الخنصر إلى طرف الابهام والرتب ما بين طرف السبابه والوسطى والعتب ما بين طرف الوسطى والبنصر والبصم ما بين البنصر والخنصر والفوت ما بين كل اصبعين طولا انتهى وواسع الطرق فجاج فج ونوع بطيخ بشام فج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 إسمى لنبت ثم إن فروسا معناه بالخيل غدا ذا خبر قوله اسم لنبت حال من الفرس بكسر الفاء وسكون الراء ويطلق الفرس أيضا على الجلدة التي يكون فيها الولد انتهى مرة قطع بل وشق فرصة وخرقة قطعة قطن فرصة قد لاح للآن انتهاز الفرصة ايغتنام مكنتي من أمري شعر النساء وكل عار فرع وهدر القول او افتح فرع في جمع أفرع يقال فرع ضد أصلع كثير الشعر قوله شعر النساء إلى آخره فائدة في تفصيل شعر الإنسان عن التعالبي الفرع شعر رأس المرأة كما قال الناظم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 الشارب شعر الشفة العليا العنفقة شعر الشفة السفلى، المسربة شعر الصدر وفي الحديث إنه صلى الله عليه وسلم كان دقيق المسربة الشعرة شعر العانة الأسب شعر لست الزبب شعر بدن الرجل ويقال بل هو كثرة الشعر في الأذنين العقيقة الشعر الذي يولد به الإنسان الناصية شعر مقدم الرأس الذؤابة شعر مؤخر الرأس انتهى وكوكبين واسم كل فرغ بعض الدماء هدر أي فرغ جمع فراغ للإناء فرغ أو ناقة مكسرة للدر قوله وكوكبين الواو وربا والكوكبان أحدهما الفرغ المقدم والثاني الفرغ المؤخر انتهى للطائش المكثار قل فرثار وشجر القصاع والفرصير لون من الألوان والفرفور بكر سمين أو سويق تمر في شعر رأس الطريق فرق ومكيل والفف ثم الفرق طائفة وقطعة والفرق مناهم في الجثناي الغر قوله والفرق منا أي من الناس جمع أفرق وهو الأفلج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 وبغض زوجة لزوج فركو وأذن فركاء جاء الفركو جمع لها ذات ارتخاء فدري الفسخ والشق بثوب فزرو جد وأصل وقطيع فزر في جمع أفزر يقال فزرو ذي عجرة معقودة في الظهر قوله وقطيع أي من الغنم فزرو وهو ما بين العشرة إلى الأربعين والصبة من المعز مثل ذلك فإذا بلغت الغنم مئة فهي القوط فإذا كثرت فهي الضاجعة والكلعة فإذا جتمعت الضأن والمعزة فكثرتا قيل لها تلة انتهى للرذل الخسيس قيل فسل وأحمق الرجال ذاك فسل فسل فسول أفسل جاء فسل جمعا لها كل خسيس القدر قولوه فسل فسول إلى آخره في نسخة بدل هذا ولفتيل النخل جمع فسلو صغيره فافهم وكن ذا خبر انتهى الابتدى والابتداع فطر والصدع والغمز وأما الفطر فترك ثوم بعض كم فطر وما بدا من عنب في الشجر ومفطر وفرج أنثى فعل حركة الإنسان تلك فعل جمع فعال ككتاب فعل وهو نصاب نحو فأس فدري الحفر أو ضد الغناء الفقر من أول الصلب لعجب فقر جمع فقور أو فقير فقر مغرس نخل وفسير الفقر قوله مغرس نخل إلى آخره فائدة في قصر النخل وطولها عن الأئمة إذا كانت النخلة صغيرة فهي الفسيلة والودية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 والفقير الكثير الفقار كالفقر ككتف والمفقور والبئر تغرس فيها الفسيلة انتهى مصححه وعظمة الصلب ونبت فقرة أجود بيت في القصيد فقرة مدخل رأس من قميص فقرة والقرب أيضا واسم أحدى الخفر انكسر الإنسان فقرا فقرا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 ترعرع الغلان ثم الفقع لكمأة جمع فقيع فقع وهو حمام أبيض كالدر من غلب الغير بثقه فقها أو فهم الشيء يقال فقها والشخص إن صار فقيها فقها أي صار ذا فقه كثير الخبر والقسم بالفتح وواد فلج ومكيل والقسم كل فلج وجمع أفلج الثنايا فلج بعيدها وثماً أتى للظفر قولوه بالفتح في نسخة أخرى مسطرا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 يدل على حداثة السن وقرب المولد والظلم وهو الماء الذي يجري على الأسنان من البريق لا من الريق انتهى قلت هو كفرند السيف أي جوهره قوله الثنايا جمع ثنية وللإنسان اربع ثنايا واربع رباعيات وأربعة أنياب وأربع ضواحك واثنتا عشرة رحى في كل شق ست واربع نواجل وهي أقصاها انتهى الشق أو إظهار فجر فلق والقوس من مشقوق عود فلق جمع فليق وهو عرق فلق في عضد أو عنق عن ضر قوله والقوس من مشقوق عود أي من عود مشقوق فائدة في تفصيل أسماء القسي وأوصافها الشريج والفلق القوس التي تشق من العود فلقتين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 الجشء الخفيفة من القسي المرتهشة التي إذا رمي عنها اهتزت فضرب وترها أبهرها الطروح أبعد القسي موقع سهم المروح التي مرح لها القوم فقلبوها إعجابا بها العسلة القوس الفارسية المحبلة مستديرة العود المصفحة التي فيها عرض قوله جمع فليق إلى آخره والفريق أيضا الجيش العظيم قلوه في الهامش والفريق أيضا الجيش كذا في نسخة الناظم وفي القاموس الفيلق كثيقل الجيش العظيم انتهى مصرح فائدة في ترتيب العساكر عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالوي أقل العساكر الجريدة وهي قطعة جردت من العسكري لوجه ثم السرية وهي من خمسين إلى أربعمائة ثم الكتيبة وهي من مئة إلى ألف ثم الجيش وهو من ألف إلى أربعة آلاف وكذلك الفيق والجحفل ثم الخميس وهو من أربعة آلاف إلى اثنين عشر ألفا والعسكر يجمعها انتهى وقال ابن الأنباري يقال للعشرة طليعة وللعشرين طلائع وللثلاثين جريدة وللأربعين كتيبة وللمئة مقنب وللأربعمئة كتنائب وللأربعة آلاف جيش وللاثني عشر ألفا عرمرم ولخمسة عشر ألفا أرعم ولعشرين ألفا سيلة جماعة ثلمة سيف فل والأرض لا نبات فيها فل والجمع للسيف الأفل فل واسم لزهر أبيض ذي نشري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 وعرق عجب زنب والفيل لفائل الرأي وصار الفول قوتا ونقلا عند أهل مصر مصدر نقيض تحت فوق مضطرب الأخلاق فوق فيق والفرج أو طرف الهتان فوق وملك بالروم واسم طير وفعلة من الفواق فوق والدر بين الحلبتين فيقه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 وجمع قبلة بضم القبل لثمة أي بشفاه الثغر ثم الكفالة اسمها قبالة وقيل في اسم رجل قبالة تجاه يا أخي قبالة أعني خلاف ما وراء الظهر تناول أي بالبنان قبض والعدد الكثير ذاك قبض وجمع اقبض الرجال قبض من رأسه يا صاح ذات كبري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 وهو حفرة يقمن فيها الصائد فائدة في تفصيل أسماء الحفر مختلفة الأمكن والمقادير إذا كانت الحفرة في الأرض فهي هوة فإذا كانت في الصخر فهي نقرة فإذا حفرها ماء الميزاب فهي سبجارة بالساء والباء فإذا كانت للنار فهي إرة فإذا كانت لكمون الصائد فيها فهي ناموس وقترة المذكورة في النظم فإذا كانت لاستدفاء العربي فيها فهي قرموس انتهى. إماتة مزج الشراب قتل مثل عدو أو صديق قتل جمع قتول يا إمام قتل كثير قتل للعدا والخمر قوله إماتة مزج الشراب قتل وقد جمع هذين المعنيين حسان بن ثابت في قوله قبل إسلامه رضي الله عنه إن التي ناولتني فردتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتل كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل حقي أنه جتمع قوم على شراب لهم فغناهم مغنيهم بهذا الشعر فقال بعضهم امرأته طالق إن لم أسأل الليلة الله بن الحسن القاضي عن علة هذا الشعر لما قال إن التي فوحد ثم قال كلتاهما فثنى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 ثم قال من بعد كلتاهما حلب العصير يريد الخمر المتحلبة من العنب والماء المتحلبة من السحاب المكنى عنه بالمعصرات في قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة قال الحريري في ذرة الغواص هذا ما فسره عبد الله بن الحسن القاضي وقد بقي في الشعر ما يحتاج إلى كشف سر كشف سره وبيان نكته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 وقاحف والجمع منه قحف مستخرج ما في الاناء فدر وقامه والشق طولا قد وسير جلد قبل دبغ قد واحده القده ثم القد اثمن اتى لسمك في البحر رائحه الطعام انصابت طابت قدا وهي كذا المقدار قل فيه قدا وجمع قدوه وقدوة قدى ما يقتدى به فكن ذا خبر وري الزلاد سلم عرض قدح سهم بلا ريش ونصل قدح وقيل في جمع قديح قدح اي مرق يبقى بقعر القدر قوله سهم بلا ريش فائده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 تبخطر المختال يدعى قدمه ومصدر الشيء القديم فدري ما يطا الارض من الرجل القدم سابقه الامر كذا ثم القدم ضد الحدوث واسم موضع قدم واسم الشجاع المشبه الهزبر واستقدم القوم فلان قدمه من سفر آب بمعنى قدمه والشيء قد صار عتيقا قدما قوادم ريش جناح الطير الظهر والدبى وجمع الماقره واسم طعام او ضيافه قرى وقريه في جمعها قالوا قرى لبلدة بالريف لا بالحضر وليله بارده أي قره والبرد نفسه يسمى قره وما به العين تقر قره تسكن بعد جولان النظر ومستقر الماء فالقرار وجمع قره مضططرار جمع قراره اتى قرار للماء من خوف احتراق القدر قوله وجمع قره بكسر القاف مضت اي تقدمت وهي البرد قوله للماء أي البارد يصب في القدر خوف احتراقها انتهى ومرت القرب بفتح قربة لطلب الماء واما القربة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 قربت بالكسر اتى القربان مصدره في الضم قل قربان وما به التقرب افهم كسر قوله قربت بالكسر يعني إذا قلت قربت الامر بكسر الراء كان مصدره القربان بكسر القاف وان قلت قربت من الأمر بضم الراء كان مصدره القربان بضم القاف والقرب يا هذا هو القراب والغمد أو جثن له قراب ما قارب المقدار فالقراب ورفع رجلي واطئ بالكسر قوله ورفع رجل واطئ يعني أن القراب بالكسر رفع الرجل حالة الجماع انتهى في الليل من يطلب ما قرب أو اشتكى خاصرة قل قرب وقدنا زيد بمعنى قرب وصدقت قرابتي أي حذري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 ورودها كل يوم مرة الظاهرة ورودها كل وقت شاءت الرفة ورودها يوما نصف النهار ويوما غدوة العريجاء انتهى وعنق كسب وجمع قرد وحيوان ليس يخفى قرد واسما إلى القردان جاء القرد أعني به جمع قراد فدري والبرد والبارد كل قرص. ثم الصغار من بعوض قرس جمع قريس اي قديم قرس والقرس الجامد يا ذا الحجر قطع عدول والجزاء قرض وبذل ما يرجع وافتح قرض وقد اتى جمع قريض قرض لجره البعير واسم الشعر قطع النبات بالمجن قرط ثم النبات بعد قطع قرت علق في شحمة أذن قرط شعلة نار صارم ذو بتري قوله علق في شحمة أذن قرط فائدة في أسماء الحلي ومحاله الشنف والقرط والرعفة للأذن الوقف والقلب بضم القاف والسوار للمعصم الدملج للعبد الحذيرة للساعد القلادة والمخنقة للعنق المرسلة للصدر الخاتم بفتح التاء وكسرها للإصبع الخلخال والخدمة للرجل الفتخ لاصبع الرجل تلبسها النساء العرب انتهى وعاء لحم من جلود قرف ويابس في جوف أنف قرف جمع قروف أي جراب قرف أو مكسر البغي وفعل الشر غآبة مئة عام قرن في أي وصف المساوي قرن وجمع أقرن الرجال قرن من حاجباه اتصل بالشعر قوله قرن هو بفتح القاف الزؤابة ولذلك سمي اسكندر ذا القرنين وجمعها قرون قال مجنون ليلى لزوجها صبيحة عرسه بعيشك هل ضممت إليك ليلى قبيل الفجر أو قبلت فاها وهل زفت إليك قرون ليلة زفيف الأقحوانة في نداها فقال إي والله فقبض, فقبض المجنون جمرا كان أمامه بثلث يديه وجعل يفحص كالفرخ المذبوح قوله من حاجبه اتصل فائدة في الحاجب من محاسنه الزجج والبلج ومن معايبه القرن والزبب والمعط فأما الزجج فدقّة الحاجبين وامتدادهما حتى كأنهما خطّ بقلم والبلج أن تكون بينهما فرجة والقرن اتصالهما والزبب كثرة شعرهما والمعط تساقط بعضه ذهب تبريسن والوسب كل قز تباعد من دنس فالقز ومتقزز الرجال قز متلة مجانب ما يزري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 وهي التي غلظت ويبست فلا تكاد تنقبض انتهى قسمت مالي بين صحبي قسمة جزأته فخذ اليك قسمة جزءا وما اعطيت الا القسمة جمع قسيم اي شبيه البدر خلط بمفسد وسب قشب. ثم وما لا خير فيه قشب جمع قشيب أي جديد قشب أو ذلبلا أو النظيف فدر قوله جمع قشيب أي جديد أي من خصوص البرود فائدة في تقسيم الجدة على ما يوصف بها يقال ثوب جديد برد قشيب شراب حديث شباب غض دينار هبرزي حله الشوكاء إذا كان فيها خشونة الجدة انتهى قلب إزالة اللحاء قشر ثم اللحاء واللباس قشر وجمع أقشر الرجال قشر لمفرط في لونه المحمر. قوله وجمع أقشر الرجال إلى آخرين فائدة في تفصيل ما يوصف بالشدة رجل أقشر شديد الحمر ليل عكامس شديد الظلم أسد ضارم شديد الخلق والقوة ورجل عصلبي وصمعري كذلك وامرأة صه شديدة الصو رجل خصم شديد الخصومة شعر قطط شديد الجعودة لبن تخف شديد الحموضة ماء زعاق شديد الملوحة قال التعاربي وأنا استظرف قولا ليس عن الخليل الزعاق كالزعاق سمعنا, سمعنا ذلك من بعضهم وما ندري لغة أم لسغة. رجل شقذ شديد البصر سريع الإصابة بالعين وكذلك جلعبي فرس ضليع شديد الأضلاء يوم مع معاني شديد الحر عود دعر شديد الدخان انتهى ومرة القشر لكشط قشرة والقطعة المقشورة تدعو قشرة مطرة تقشر أرضا قشرة وليس فتح القاف بالمضر قد قيل للأكل الكثير قشم والجسم أو مثيل ماء قشم وناضج اللحم وأما قشم فيابس المقل الذي في البر قصيرة أو جمعها قصارة ولخلاف الطول والقصار لحرفة القصار والقصار للدار قد تحصنت كالقصر كي بأصل عنق قصار وكفك الشعر هو القصار ولقشور الحب والقصار بالضم غاية لكل أمر أصول مقطوع النخيل قصر ويبس فرس والقصر ضد إلى الطول وجاء القصر جمعا لقصر ضلع بالخصر قوله لقصر ضلع أي ضلع قصر وهي التي تلي الخاصرة انتهى حصن كالصصان معنى قصر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 فريقة وأصل مرعا قسم وجمع أقسم الرجال قسم إحدى الثنايا ضد ذات كسري قوله للكسر المبين قسم أي الذي يبين بعض يبين بعض أجزاء المكسور من بعض فإن بقي بينها اتصال فهو فصم بالفاء انتهى حصن صغير أو فتيت بقية والجنس ثم القبة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 قوله طنفيسة بكسر الطاء والفاء هي ما يوضع تحت رحل الدابة انتهى قد قيل في مرة قطع قطعة وجزء ما يقطع يدعى قطعة وهو كباق اليد أيضا قطعة أعني يد بعد البتري ثم انقطاع اليد من داء قطع وقطعة أي جزء مقطوع قطع جمع لها وقاطع الرحم قطع جمع قطعة جفاف النهر قوله جمع قطعة بوزن رطباء وهي أن يجف ماء النهر انتهى انبت أو جاوز نهرا قطعة وانقطعت يد فلان قطعة وقولهم لسان زيد قطعة أي كف عن سلاطة بالغير قطع الثمار ضيق مشي قطف والثمر المقطوف فهو قطف جمع قطوف الخيل جاء قطف لمتقارب الخطى إذ يجري قولوه جمع قطوف الخيل إلى آخره وهو من المعايب وقد ذكر السعاليبي فصلا في عيوب عادات الفرس فقال إذا كان بعض المتعرض له فهو عضو. فإذا كان ينفر ممن أراده فهو نفور فإذا كان يجر الرسن ويمنع القيادة فهو جرور فإذا كان يركب رأسه فلا يرده شيء فهو جموح فإذا كان مانعا ظهره فهو شموس فإذا كان يلتوي براكبه حتى يسقط عنه فهو قموس فإذا كان يتوقف في مشيه فلا يبرح وإن ضرب فهو حرون فإذا كان يميل عن الجهة التي يريدها فارسه فهو حيوس فإذا كان كثير العثار في جريه فهو عثور فإذا كان يضرب برجليه فهو رموح فإذا كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو شبوب فإذا كان يمشي وثبا فهو قطوف وهو ما في النظم قال التعالبي وقد اشتملت أبيات لي في وصف فرس نفيت هذه العيوب عنه وهي لسيد ملك غدا في بردة ملك وهوب لا بالجهول ولا الملول ولا القطوب ولا الغضوب قد جاد لي بأغر أن على بالشمال وبالجنوب لا بالشموس ولا القموس ولا القطوف ولا الشبوب. انتهى. شهر ومرة القعود قاعدة مكانه والهيئة تعلم قعدة وآخر الأولاد ثم القعدة ما عد للركوب لال الوقري. وعسكر من غير ديوان قعد وجمع قعدة لهيئة قعد وقعدة الخيل وجمعها قعد ما عد للركوب منها فدر ان تريد اسم فقل قعادي واجمع لقعدة على قعادي لمقعد والداء للقعادي بالوركين مانعا من سيره قوله لمقعد بفتح الميم والعين وهو ما يعد للركوب فوق ظهر الدابة يعني أن القعدة بكسر القاف اسم لمقعد الدابة وقوله والداء للقعاد مبتدع وخبر انتهى كل قصير مع ضعف قفة أول غائط الجنين قفة ورعدة الحمى وتلث قفة واسم الوعاء من خوص نخل البصر جوف وعقل والفؤاد قلبه إلا النخيل جاز فيه قلب وحية بيضى سوار قلب وجاء جمعا للقليب البئر واسم حمار قد أسن قلح والثوب ذو الأوساخ ذاك قلح في جمع أقلح يقال قلح صاحب أسنان قباح صفر وعنق جمع وسقي قلد إبان حمى الربع حظ قلب وجمع قلداء بمد قلدو طويلة العمق فكن ذا خبر من اصله نزع النبات قلع ولشراع السفن قيل قلع جمع قلوع من قسي قلع ذات انقلاب بعد جذب الوتر والحسن مع اداه زاد قلعه ولما يقال قلعه وكل مال مستعار قلع والعزل أو ما لا يدوم فدر والختم أو نزع القشور قلف والموضع البهيج ذات قلف وقفة والقشر ثم القلف جمع لاقلف فراقب أمره ومرة القلف لقشر قلفة وقشرة الرمان تدعى قلفة أو قشرة الكندر ثم القلفة اسم لجلدة برأس الاير الحمل والتحريك كل قل نابتة النوى بضعف قل والرجل الفرد الوحيد قل ووصف كل من خلى عن بر ذهاب علة ونقر قل ورعدة بالجسم تدعى قله وضد كثرة وأما القله فما على وسم لإحت الجرر انتهى الشريط الرابع من كتاب نيل الأرب في شرس مثلتات العرب